Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama yang tersalun. Ama yang tersalun. An Nabi Alaihi الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا انَّ نَجْعَلَ الأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَبَنَيْنَا فَوْكَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وجعلنا سراجا, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا تِما لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم فخ في الصور فتؤن أفواجا يوم يوم في الصور فتؤن أف وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إن جهنم كانت مرصادا ان جحنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين آذا لابثين فيها لا يذوقون فيها برد ولا شرابا. لا يذوقون فيها برد ولا شرابا. إلا حميمه وغساقه. جزاء. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حذاءق و وكواعب أترابا, وكواعب أترابا وكأسا, دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء أمّ ربك عطاء حسابا جزاء أمّ ربك عطاء الحساب. رب السماوات والأرض. وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ النَّهْأُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَوْمَ يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه